الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ا ت ل ح ك م ة من يشاء ومن يؤتى ا ل ح ك م ة ف ق ر اوتي

وما انفقتم من نفقه او نذرتم

ودقات فاللعب

What made you t h

خ ا ط ر الرئيس ا ل م ش ي ر ا ل ك ر ي م العظيمه ستنا السيده دينا لا ي س أ ل و ن الناس الحافا وما تنفق من خير

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

والله لا يحب كل كفار

الله أ ك ب ر عشان خطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيده زينه لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله

I'm a li-

ل ي ض ي ل ه الدكتور ن محمد ر ا ت ع النابلسي

فيها او ضعيفا أ و لا يستطيع, أو لا يستطيع

يشهد و ا شهيدين من رجالكم

g o

لفضيله الدكتور محمد ا ت ب ا ر ن ا ب ل س ي

おめえ。<音楽>